وروى أبو داود في سننه والنسائي في عمل اليوم والليلة عن نوفل الأشجعي قال, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم